بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ الكتاب لَا غيب فيه مِنْ لَا فِيهِ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 فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره مقدار ألف سنة مما تعظمون الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله. جَعَلنا لَكُم السَّمعَ وَالأَبصارَ وَالْأَفئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشكُرون وَطَالُوا إِذَا ضَلَلنا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ لِقَائِرِ رَبِّهِمْ كَافِرون قل يا توافقم الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يا توافقم الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى قَدْ بَدَنَا وَسَمِعْنَا فَارجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَاكُم كُلَّ نَفْسٍ هُدَامًا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي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 وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلمون ما زاد بما كانوا يعملون أفمن كَانَ مُبْنَىٰ كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنِ الْصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةٌ 129. ومات المأوى نزلا بما كانوا يعملون 110. الذين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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو بينهم يوم القيامة فيما يختلفون أو لم يهدي لهم كم أهل من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أ فلا هِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يوم الفتح لَا ينفع الَّذِينَ كَفَرُوا ولا هم ينظرون فأعرض عنهم